وَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ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 وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ مَلَ آتيًا نَّهُمْ مِ بَيْنِ أَدهِم وَمِنْ خَلْفِهِم وَعَنْ أَمَانِهِمْ وَعَل شَمَ إِلِهِم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُم شَكرِرين قَا خُررجَ مِنهَا مَذئُمَمَّ ذَحُورَ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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما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 فَلََّا ذااقَ الشجرَةَ بَدَتْ لَماَا سَؤَاتُهُماَا وَطَفِقاَاَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مُِ وََقِ الْ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 ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعََّهُ يَذَّكَون يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنًا نَّكُم الشَّيطانُكَمَا أَخْرَرجَأَبَ وَيكُم مِنَجََّتِ زِعُ عَنْهُ مَا لِباسَهُ مَا لُورِيَهُ مَا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 كَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 قَالُوا ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ في النَّارَ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا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 لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 اذنم مؤذن بينهم لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هواء و هم بالاخره كافرون وبينهما حجاب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 يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ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 فَإِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ من كل كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلا نَكَدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ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 وَل يَا قَوْم لَْسَ بِي سَفاهَةُ وَلَكّ رَسُولُ مِر رَبِّ الععَمِين أبَلِّغُكُم لِسَالاتِ رَبّ وَأَنَ لَكُم نَا صِحٌ وَعجِبَتُمْ أَ جَأكُمْ ذِكْرُم مِر رَبِّكُمْ على رَجُلِم مِنْ كُم ل ذِرَكُمْ وَذْكُروا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَ أَمِ بعدَعِْ قَوْ مِنحِ وَزَادَكُم فيِيخَلْقِ بَصْطَ